ضعيف وتحس من الضعيف وبراحة أقوى منك مش بيدي عيني تبكي غصب عني لما بفكر البقاء اللي راح فضيت على نضار والوحدة زي النار فضيت على نضار الوحدة زي, فديك الوحدة زي النار فضي علينا نصار الوحدة زي النار فضي تعال نصار والوحدة زي النار الوحدة زي النار عفريت عفريت خفاريه ابو ماي ابو ايه قولوا ليه ولا اضرب على الارض ومؤمن ايا عمرو ايا يوسف فديت علينا الضار الوحدة زي النار فديت علينا علينا والوحدة زي النار فديت علينا الضار الوحدة زي النار خدت حالي النار كل زي النار راحوا اللي كانوا بيمسحوا بدم دمانا راحوا اللي كنا بنرمي فاحتهم وجعنا راحوا اللي كنا بنرمي فاحتهم وجعنا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 ولا ألف صرخة ألم ولا ألف دمعة ندم وقت الفراق حاسب وبدنا ايه ايه ده نصبنا وقاضرنا أحسن تكسرنا يا رب صفرنا اضحى عشان ألمانيا ألمانيا مثل الساع ان كانت جاوي شوق الدمتر عشق كمين لحاس أبو آية يا شباره يا ماجي اضحى عشان أبنزينا البشر عبر عاطف اضحى الحركة بكان خيل ورشاد وبدويه التلات اخوات اللي بتقال عليهم شعائر اه يا خيري يا رشاد اه يا بدوي والمخلص شيبوب المانيا الشريف يا محمد اه يا ساده يا سيدي يا سيدي كانوا زمان جنبنا man beside me, shining in the light of our فدي تعالينا نضار والوحدة زي النار فدي تعالينا نضار والوحدة زي النار فدي تعالينا علينا آه, آه, آه فدي تعالينا نضار الوحدة زي الله. راحوا اللي كانوا بيمسحوا ب دمانا راحوا اللي كنا بنجري فحضنهم واجانا راحوا اللي كانوا بيمسح